وَوَهَبْنَا لَهُ إسحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّنَّهَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِهِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَصُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّةَ وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْلِيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصالحين وإسмаيل واليسع ويونس ولوط وكل فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذررياتهم وإخوانهم وجت بينهم وجت بينهم واهدناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء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 கு பொ أذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مباركم مصدق الذي بين يديه ولتذر أم القرآن ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون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 ولو ترائذ الظالمون في غمارات الموت والملائكة تبسطون أيديهم والملائكة تبسطون أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أن سكم اليوم تجذون عذابلهم اليوم تجذون عذابلهم بما كنتم تقولون على الله غير الحق.